ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فخرج، فخرج إني لك من الناصحين.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 Walama wara dama amadiyan wajad alaihi umma minan nasiysqoon wajad min dounhi mumraatayn tazudan. Qal ma qatubuk ma? Qalataa la nasihi hatta yusdira al rgaaw wa abuna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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجاج فإن أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 نظرنا را قال لأهلهم كثؤ إني أناستنا رالعل لي آتيكم منها بخبر لعل لي منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ ذِبْرًا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون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 Kata mereka, "Ini bukan sihir, mereka yang berbohong. Kami telah mendengar tentang ini di antara orang-orang yang pertama." Kata Musa, "Tuhan kami lebih tahu siapa yang إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْنِ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 وَإِذَا يُتَلَعَ عَلَيْهِمْ قالوا آمَنَنَّ بِهِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما عند الله خيرون وأبقا أ فلا تعطلون أفمو وعدناه وعدا حسنا فهولا طيه كممتاعناه متاع الحياة الدنيا كممتاعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 Fagmiat عليهم الأنبياء و يومئذ فهم لا يتسألون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء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 قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ